وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا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 ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكرب وهم يعلمون ويقولون هو من عند الله وما هو الله ويقولون على الله الكرب وهم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 ويقولونه هو من عند الله وما هو الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ويقولونه هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون.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 ve yekulun huwa min 'indillahi 78a 78b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 وَإِنَّ inne minhum le fariqen yelvûne elsinetehum bil kitabini tehsebûhû minel kitâbi ve mâ huve minel kitâb. Ve yekûlûne huve min'indillâhi ve mâ 79 a. ما كان لبشر أي يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كنوا عبادا لي من دون الله ما كان لبشر أي يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كنوا عبادا لي من دون الله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 مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةِ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللّٰهِ 78 ب 79 a وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِلْدِ مِنْ عِلْدِ اللّٰهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ وَهُمْ يَعْلَمُون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون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 Ma kana 79b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 ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكمه والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لمن دون الله ولكن كونوا ربانينا بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون 80 ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون.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 وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَئِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ 79-80 وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون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 ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة أربابا. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. 81 a.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 وإذ أخذ الله ميثاق النبين لما آتيتكم كتاب وحكمة و إذ الله ميثاق النبين لما آتيتكم كتاب وحكمة و إذ الله ميثاق النبين لما آتيتكم كتاب وحكمة و الله لما آتيتكم من كتاب وحكمة وإذ وإذ أخذ الله ميثاق النبين لما آتيتكم كتاب وحكمة <وثي> و إذ الله ميثاق النبين لما من كتاب وحكمة و إذ الله ميثاق النبين لما من كتاب الله لما آتيتكم من كتاب وحكمة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 80, 81. Allah, Sünneti kafirlerden kurtarmak için kutsal bir ayet verdi. Sünneti kafirlerden kurtarmak için kutsal bir <gülüyor> ayet verdi. Sünneti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 ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبين أرباباً أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبين لما آتيتم من 81 ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنون به ولا تنصون ثم جاءكم رسول لما معكم لا تؤمنون به ولا تنصون ثم جاءكم رسول لما معكم لا تؤمنون به ولا تنصون لما لا تؤمنون به ولا تنصون ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنون به ولا تنصون رسول مصدق لما معكم لا تؤمنون به ولا تنصون ثم رسول لما ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنون به ولا لما رسول لما ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنون به ولا لما 81 81a 81b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 وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِثَاقَ النَّبِيِّنَ لَمَا أَتَيْتُكُم مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُونَ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِثَاقَ النَّبِيِّنَ لَمَآ أَتَيْتُكُم مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ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 قال أقررتم وأخذتم على ذلكم اصري قالوا أقررنا قال أقررتم وأخذتم على ذلكم اصري قالوا أقررنا قال أقررتم وأخذتم على ذلكم اصري قالوا أقررنا قَالَ أَقَرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ قِسْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ أَقَرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ قِسْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ أَقَرَرْتُمْ 81b 81c <gülüyor> جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم اصري قالوا أقررنا ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنون به ولا تنصون قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا ثم ما جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنون به ولا تنصون قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا. مجك رسولُ 81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 81 c 81 د قال على ذلك اصري قالوا من قال ا اقررتم واخذتم على ذلك عصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين قال ا اقررتم واخذتم على ذلك عصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين قالوا على قالوا 82 فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَمَن بَعْدَ ذَلِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ بَعْدَ ذَلِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ بَعْدَ ذَلِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ بَعْدَ ذَلِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ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 81 82 قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فاولائك معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فاولائك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 وله أسلم من في السماوات والأرض طوعوا وكرحوا وإليه يرجعون أف الله يبون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعوا وكرحوا وإليه يرجعون أف غير الله يبغون.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 وله أسلم من في السماوات والأرض طوعوا وكرحوا وإليه يرجعون أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوَعُوا وَكَرْحَوُوا إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون أفغير دين الله يبغون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 ve lehu esleme menn fissemaavati vel ardı tav'an ve kerhan ve ileyhi yurca'un. Efe gayre dinillahi yabûn. Ve lehu esleme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 وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْحًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ 84 قُلْ اَمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ اِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ والأسباط.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 قل آمنا بالله وما انزل علينا وما انزل على ابراهيم و اسماعيل و اسحاق ويعقوب والاسباط قل آمنا بالله وما انزل علينا وما انزل على ابراهيم و اسماعيل و ويعقوب والاسباط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 Kul âmennâ billâhi ve mâ unzile aleyna ve mâ unzile alâ İbrahim ve İsmail ve İshâq ve Ya'qube vel Esbâd. Kul âmennâ billâhi ve mâ unzile aleyna 83 -84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 وله أسلم من في السماوات والأرض طوعوا وكرحوا وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأسباط أفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ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 ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه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 ما كان لبشر أي يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي دون الله ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون